الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز لخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية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 إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية حلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئون